فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا إنهم أناس يتظهرون، فأنجيله وأهله إن لم رآته قدرناها من الغابرين، وامطرنا عليهم مطرًا، وامطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المندرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير لما تشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا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 أهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء لرب اِلَٰهِهِم مَعَ الله قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ نُشُورًا بَيْنَ يَدَي رَّحْمَتِهِ ۚ أِۦلَٰهِهِم مَعَ الله تعال الله عما يشريكون أما يبدأ الخلق ثم يعيده وَمَا يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالرَّضُّ أَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالرَّضِ الْغَيْبَ إلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّنَ يُبَات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 وَإِنَّهُ لَهُ دَوْرُ رَحْمَةٍ إن إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ دُعَاءَ أَحَدٍ وَلَوْ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 تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوج من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآياتي ولم تحيق بها علماء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 وَيَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي النَّارِ إِلَّا إلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وكلناته ذاكرين وتر الجبال تحسبها جامدات وهي تمر مر السحابة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنات فَلَهُ من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ نامنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أنعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء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 قاصيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في ضمد وجعل أهلها شيعا يستضيف طائفه منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من الذين استضيفوا في الأرض ونجعلهم أهما ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبيد قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين أَلَمَّا أَنَرَادَ أَن يَبْتَشِبَ الَّذِي هُوَ أَدُولُ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِلَمْسٍ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 فَسَقَاهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتِ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ قَالَ لَا تَخَفْ نَجُوتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ لَمِين قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَجُرَّنِي ثَمَانِي حجج فإن اتممت عشرًا فمن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أي ملجلين قضيت فلا عدوان علي.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 قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أي يقتلون وأخيها رونه وأفصح مني لسانا فأرسل فأرسله, فأرسله معير دين يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلقاء فلَيَصِلُونَ إلَيْكُمَّ بآياتنا أنت وما نتبعك من الغالبون لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بآياتنا بَيَنَاتٍ قَالُوا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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا هامان على الطين فجعل لي صرح فجعل لي صرح إلى إله موسى وإني لا من الكاذبين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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد أتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون لولا بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون